وتستمر رسائل العتاب بين الصديقين مبرهنة صدق الود بينهما وكأنها تتمثل قول الشاعر على قدر الهوى يأتي العتاب ومن عاتبته يفديه الصحاب حتى ما هذا الهجر وعصاته أما لهجرك يا أخي حدو أرسلت عذري عبر قافية وصلت إليك ولم يصل ردُ أرسلت عذري عبر قافية وصلت إليك ولم يصل ردُ وصلت إليك ولم يصل ردُ حتى ما هذا الهجر حتى هذا الهجر حتى هذا الهجر والصادُ حتى ما هذا الهجر حتى ما الهجر حتى الهجر حتى الهجر إن كان عندي ليس يشفع لي يا صاحبي فسيشفع الود إن كان عندي ليس يشفع لي يا صاحبي فسيشفع الود انسيت دهرا قَدْ تَبَخَّرَ فِيهِ افراحينا فتضوع عنا الدو انسيت دهرا قد تبخر فيه افراحينا فتضوع, أفراحينا فتضوع حتى ما هذا الهجر حتى ما هذا الهجر حتى ما هذا الهجر وصادوا حتى ماذا الهجر حتى ماذا الهجر حتى ماذا الهجر وصادوا حتى ماذا الهجر وصادوا الا حت الذكرى بذاكرتي يوما رايت القلب يانتدوه الا حت الذكرى بذاكرتي يوم رايتن قلب يا يمتد فكان خيطا بين ذاكرتي والقلب حين تلوح يا اشتد فكان خيطا بين ذاكرتي والقلب حين تلوح يا اشتد والقلب حين تلوح يا اشتد حتى ماذا الهج حتى ماذا الهج حتى ما هذا الهجر والصادو حتى ما هذا الهجر حتى ما هذا الهجر حتى ما هذا الهجر والصادو حتى ما هذا الهجر والصادو رفقا بخلي لم يطق جلدا لما صادته الله الصادو رفقًا بخل لم يطق جلداً لما صدت مضّه صادّ حتى ما هذا الهجر وصادّ أما لهجرك يا أخي حتى ما هذا الهجر واصدو أما لهجرك يا أخي حدو حتى ما هذا الهجر يا أخي حد أرسلت عذري عبر قافية وصلت إليك ولم يصل ردّو أرسلت عذري عبر وصلت ولم يصل وصلت إليك ولم يصل حتى ما هذا حتى ما هذا الهد حتى ما هذا الهجر والصاد حتى ما هذا الهجر حتى ما هذا الهجر حتى ما هذا الهجر والصاد حتى ما هذا الهجر والصاد والصاد